الحمد لله رقم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصرح وَرَأَى لَا تَن مِنَ اللَّاتِ نَحْنُ نُرْسُقُكُمْ وَإِيَّاهَا أَلَا لا نصل ونيق um oh. وتفصين من كل شيء وتفصين منكل baby mm -hmm. Mmm. -hmm. وَلَئِن مَّنَنَ رَبِّي لَأَهدِيَنَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ نَّتِينًا دِينًا قَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ Amen. <laughs>